اشتر یا رحمی عالمین الرحمن الرحیم مالک یا ka uh -huh. Amen. قال, قال كذلك قال ربك هو علي لي وقد خلقتك من قدر ولم تك شيئا قال ربك ونجاته وكان نقيا وفروا بوالده ونبيه جبارا عصيا وسلام عليه يوم اهلها ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريمين دلتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا, فأرسلنا إليها روحها فتحفت لجهاب شوى سويا قالت إني أعبت بالرحمن منك إن كنت تقيا فأجاء المقاض إلى جنعك النحلة وقالت يا لك تريد وقبلها تارك وقلت يا لك نفس سنيا فلا من تحتها لك لا تحت لي بينا في سبيلك يا رب إليك جميعنا من النفل فسابق عليك ربنا جميعا ربنا واشفع قربي عنا فإِنَّ ما من البشر حدا فقولي, فقولي مرد الرحمن صورا فمن مكلم يومين سنيا فاتت لي قومها تحفظهم قالوا يا حقيب لقد بيت شيئا بنيا يا اختارون ما كانوا كفر أسوهم وما كانتهم مكبغيا فأشارت إليه الذي يبارك اينما تنو ووالصالم من صائم بالصلاه والزكاه ان تحيا ومن بر ولم يجعلني ودم يجعل في كبار مشقيا السلام علي يوم مبت ويوم أفوت ويوم أبعد حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتقن من سبحانه سبحانه سبحان إذا وضعه فإنما يقول لكم إن الله ربي وربكم تعفلوا هذا صراط مستقيم فاقتل من أداء من بيهم فويلوا في الذين كفروا من مشهد يوم العظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون, لنا يوم يأتون آنا من الظالمون يوم في بَادِرُهُمْ يَوْمَ الْقَسْوَةِ إِذْ قُولَ الْأَمُّ وَهُمْ فِي رَبِّهِمْ وَهُمْ فِي مَعَكِنُهُمْ لَا يُنْكِرُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ما لا يغفع ولا يبصي ولا يؤذني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءي من العلم ما لم يهدك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا ثميا يا أبت لا نعف بالشيطان نَادِ عَصِيَّانَ يَا مَادِي تُم مِنَ الظَّلْمِ يَا لَسَجَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَن فَتَكُونُ بِالشَّيْطَانِ وَيَا قَالَ أَمَا تُمَنَّعَنَّا مِنَ نَبِيّ إِبْرَاهِيم لَمْ لَمْ تَنْتَهِيَ عَنْكَ обучение ians